بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمقتدين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فالرجله في لغه العربيه ماخوذه من قولهم رجع الشيء يرجع رجوعا والرجعه المره الواحده الى الهدوء واصل الرجع الرجوع هي الرجوع هي لغة العرب العود إلى الشيء يقال رجع إلى بلده أو رجع المسافر من سفره إلى عين ومنه قوله تعالى فإن الله إلى طائفة منهم فالمقصود أن الرجوع هو العود وأما في اتداح الظلماء رحمهم الله فقد عرفها بعض عن العلم بقول عود المرأة المطلقة إلى العصمة من دون عقد فالرجعة لا تكون ملا بعد الطلاق وهذا الطلاق الذي تقع الرجعة بعده يشترط فيه أمور ينبغي توفرها لحكم بكونه طلاقا رجعيا وقد تقدمت الإشارة إلى جملة من تلك الأمور وسيبين المصنف رحيمه الله في هذا الباب جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بارتجاع المرأة والأصل في مشروعية إرجاع المرأة في هذا القلاق دليل الكتاب والسنة والإجناع أما دليل الكتاب فإن الله تعالى قال في كتابه وهو له لنا حق برجلنا في ذلك ان اراد اصلاحا فهذه الايه الكريمه جاءت بعد قوله اذا قال بمعروف أو تسريح بالشر فدينا سبحانه وتعالى حكم رجوع المراه بقوله فانصاق بمعروف اذا الطلاق أو تسريح بإحسان إذا كان ما يرغب المرأة المطلقة طلاق الرجعين كما ذلت هذه الآية الكريمة على المرأة التي يفحر تجاعها وهي التي طلقت الطلقة الأولى أو الثانية بشرط أن يكون قد دخل بها لأن الله سبحانه وتعالى قال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنِوا إِذَا لَكَسْتِمُوا الْمُؤْمِنَاتِ هِمَّ طَلَّقْتُمُهُنَّ من قبل أن تمسوهن فما لكم أليهن من عدة تعتدونها فبنينا سبحانه وتعالى أن المرأة إذا قلقت قبل الدخول أنه لا يجف عليها وعلى كل حال قليل القرآن الواضح في الدلالة على مشروعية, على مشروعية ارتجاء المرأة المقلقة وإذلك قال سكانه في سورة الطلاق فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عجل منكم وعقموا الشهادة لله فدلت هذه الآيات الكريمة آية البقرة وآية الطلاق على مشروعية ارتجاع المرأة وأما جديد السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حبيب ابن عمر فصحيح رضي الله عنهما حينما طلق امراه وهي حائض قال لعمر بن الخطاب والي بن رضي الله عنه مر خلي ثم يمسكها حتى تفطر الحديث فقوله اريد الصلاه والسلام مر خلي يراجعها يدل دلاله واضحه على أن رجعتها مشروعه ومن هنا اخذ بعض العلماء وجوب رجاء المراه المطلقه طلاقا بدعيا في حيث كما تتأذي الإشارة في يومين شاء الله تعالى وأما وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حصة رضي الله عنها وفرث في إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها ثم أتاه جبريء وقال له إنها صوامة قوامة فاركجعها فأمره بارتتاعها فألوا قوت بشبوط هذا الحديث فقد حسن بعض العلماء افاده منهم المصححه صحيحا غيره تصحيح شنا داله بالقول والتدبر بالقول في حديث عمر بالصحيح وذكر فعل بهذا الحديث وان الابناء فقد اجمع العلماء رحمهم الله على مشروعيه رجاء المراه والرجعه بعد الطلاق فيها حكم عظيمه فهي من رحمة الله سبارك وتعالى بعباده وفي سيره لخلقه ذلك أن الطلاقة افتد منه إصلاح ذيك الزوجية لأن الرجل إذا طلق امرأته لا بد في الغالب أن يطلقها للسبب وهذا السبب إما أن يكون ناشئا منه أو ناشئا من المرأة أو ناشئا من الطرفين فإذا طلق المرأة لعيد فيها أو عيد فيه أو فيه ماء فإنه يدركه النذر ويدركها النذر وربما يحتاج إلى تلاف وتدارف ما فات فشرع الله الرجعة لكي يعود الزوجان إلى حياة أفضل بحياة ماء فيما قبل ففيها حكم عظيمة إذ يستطيع الزوج أن يرد زوجته ليجبر الخسر بإذن الله عز وجل أنه بوقع أذن الله الثلاث وانظر إلى حذن كتاه دم جلاله وعلمه بخلقه سبحانه وتعالى وكمال تشريعه فإن الأخطاء إذا كانت من الزوجين قل لا إما تكون من الزوج أو تكون من الزوجة جعل الله الطلاق خلاحا فالطلقة الأولى ربما كانت بسبب من للزوج بحيث لو أخطعت المرأة وطلقت ثم أخطأ الرجل وطلق مرة ثانية فإنهم حين عيدين يتلافى كل منهم الخطأ لكن بعد هذا ثم يتلافى خطأهم ثلاثة ثلاثة هي خطاؤها يحتاجان إلى معين أجندي فإذا طلق الطلقة الثالثة وكان الخطأ منه فإن الله لا يخلها حتى يدخل رجعتها حتى فجح زوج أجلجيا فيتقطع قنقه حسرة ويتأمن ويحث بخطأه ويشعر في الطلاق بشيء لو تزوج امرأة ثانية لا يمكن أن يعود إلى الخطأ ولو أنها طلقت وانتظرها حتى طلقت من دوجه الثاني محمد إليه فإنه يعود إلى حال أفضل وأكمل فصار الطلقة الأولى رجعية الطلقة الثانية رجعية لكن الطلقة الثالثة ليست رجعية لأن الطرقة إلا أن يكون باستثارة من الزوجة أو يكون باستعجال من الزوج وحينئذ يعطي في الطلقة فيها الطلقة الأولى لكي يكون والطلقة الثانية نصنع خطأ منها فإذا تكرر خطأه هو مرة تريد قدد بالزوج الأجنى منك وإذا كانت المرأة هي التي تمنسكت بالزوج وآدته وأذرت لي حتى طلق الصلقة الأولى ثم لم تتأجد وطلبت الطلقة الثانية أدبها الله أزوجل بالطلقة الثالثة فإنها بالطلقة الثالثة تتذهب وتعاشر غيرها فإما أن تتجن الأدب وتحسن القيام على ذلك الزوجية وتجده أفضل من الأول فتعيش معه حياة سعيدة ويعوضها الله عز وجل وتترك الخطأ وتتكمن استثارة الأجوار وإما أن ينكد عليها الزوج الكامل ويريها فضل الزوج الأول فيحصل الطلاق وتعود إلى الأول بأحسن حال ما كانت عليها فهذا كله لذني على حكمه عظيمه حكم عظيمه واسرار جليله كريم فشرع الله الطاقه بكتابه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واجمع العلماء وحن الله على مسؤوليتهم والحكمه فيه كما أنه أن في كما ذكر الله ان الرجعه الله شرع الله شرع الرجعه بكتابه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم باجماع المسلمين وجعل الحكمه من حكم فيه في هذه الرجعة إطلاح ما كان من الخطأ وأود كل من الزوجين إلى حياة ذو جية أصلا يقول رحمه الله رجعة في هذا الموضع فأذكر لك جملة من الأحكام والنساء المتعلقة الزوج جوجة وهذه الجبن من المساء والأحكام بسرع رحمه الله بعد باب الطلاق والمناقصة في هذا ظاهرة لان الرجعه لا تكون الا بعد الطلاق فذكر المصنف رحمه الله لماذا الرجعه بعد الطلاق ترتيب صحيح راى فيه الوقوع ولذلك فكانت تكون يكون من عند العلماء قاطعا من يذكرون احكام الرجعه بعد هذا الطلاق تمام قال رحمه الله تعالى وانقلنا بلا اي جوجة ندتوية بها أو مقلوية بها دون ما له من العدد فله رزعتها في عدتها ولو ترهد قال رحمه الله وانطلق بلا عور زوجة ندتونا بها تقول رحمه الله وانطلق بلا عور زوجة ندتونا بها وانطلق بلا عور أي لم يطلقها في كل لأن الخلع فيه العواب فقطد بهذه الجنة أن نفرد طلاق الخلع لأن الله شرع الخلع بكي يخلص المرأة من زوجها إذا ترهدوا ولم تسقطع نفسها أن تفتح إليه فلو كان طلاق الخلع يوجب الرجوع لذهبت الحكم من مشروعية الخلع. ولأن المرأة قد اختكت من الزوج بالفدية ولذلك سم الله عز وجل القلعة فدية المام المدفوع هو المام فدية فلا جمح عليه ما فيه نشفت له فهي تخلص نفسها خلاص كلية وبماء على ذلك لا يحق له أن نرتفعها ومن هنا انعقد قول جمانير الثلاث الخلق على أن طلاق القلع لا رجع فيها قال رحم الله بلا عباره يكون الصلاة بلا عباره زوجة ندخولا بها زوجة أن تكون زوجة له وقد تقدم أن الصلاة لا يقع إلا على زوجة إذا منطلق بلا عباره زوجة نجل طلق بلا عباره زوجة مدخولا بها الزوجة فأقول لك يشترك أن يكون طلاقها رجعيا يشترك في كل طلاقها رجعيا أن يقع الطلاق بعد الضفور أن يقع طلاقها بعد الضفور إذا كان طلاقها قبل الضفور فإنه في هذه لا يلتف الرجع والدليل على ذلك آية الأحزاب إن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكعتم المؤمنات ثم طلقتمهم من قبل ألف من سوهن فنالكم من عدة كاتت دونها فنصفت الآية الكريمة على أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول أنه لا يحق بالزوج أن يطالبها بالعدة ولا تجب عليه العدة لأنه في هذه الحالة إذا كانت المرأة قد طلقت قبل الدخول فإنه حينئذن تتصفح أجندية بالطلاق وتخرج من حجرته ولا يحل له أن يعيدها إليه إلا بعقد جديد فكل من طلق مرأة بعد أن يعقد عليها وقبل أن يدخل بها فإنه حينئذ يكون طلاقه طلاقا دائما بيونة صغرى لا يحل له أن يرد هذه بصيدة إلا بعقد الجديد يكون أجندية نحن او مخلوا بها أو مخلوا بها الخلوة إرخاء الكتر ففي هذا الغرفة إغلاق هذا الغرفة فإذا دخل الرجل على الله بعد أن أقد عليها وخلى بها لأننا أرخي الكتر عليهم أو أغلق الباب عليهم ففي هذه الحالة يختلف العلماء جماهير العلماء من الثلب والخلف أن المرأة التي اختلى بها زوجها وشدف أنه لم يجانعها أنه حكمها شكم حكم المرأة الأجنديئة أنه حكم حكم المرأة الأجنديئة وحينئذ يكون طلاقها طلاقاً لا يثقى الجمهور العلماء إلا أن الحلاب الله رحمه قالوا أنه إذا أغفر إذا خلى بها فإن الخلوة تتأخذ أحسام الضفور وحينئذ يكون الطلاق رجعيا وهذا القول بعيف لأنه مصابم لنصف كتاب الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لتحكم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تنفسوهم فما لكم عليه من العدل كنت أجدونا من قبل أن تنفسوهم الأصل فيه إجماء المرضي الجناء فقال كقول أولامة من النساء ويعبر بالنساء قال ابن عزاة رضي الله عنهما إن الله يقين فالله عز وجل يعلم عباده الأدب وحسن التحدث عن الأمور التي يستحيى من ذكرها فقال تعالى ثم طلقتموهن من قبل أن تنفسوهن أي قبل أن تجارعوهن فدل على أن مجرد الخلوة لا ينجي ثبوت الرجعية المرأة المطلقة وعلى هذا جمهور العلماء وهو الخلوة الصحيح أن الخلوة لا توجب الرجعة والمصنف مشى على المذهب أن الخلوة توجب الرجعة وهو قول مرجوح معي أو مطلوبا بها دون ما له من العدل الشرط الأول أن يطلق وأن يكون الطلاق بدون عرض الشرط الثاني وثالثا أن يكون العدد الذي طلقه لم يصل إلى حد الأعلى فلو طلق بالثلاث وفي الحد الأعلى من العدد فإنه لا تحل له حتى تنسح درجاً غيراً ولا يحل له اتجاعها لأن الله سبحانه وتعالى نص في آية الذكر على أنه مطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها الأول الذي طلقها إلا بعد أن نسحها زوج ثاني وهو وذلك في القول تعالى من طلقها ولا تحل له من بعد حتى تنسح زوجا غيرها إذا من الشرف أن تكون مطلقة وأن تكون مدخونا بها وأن يكون الطلاق عدده دون العدد الذي أعطاه الله عز وتقدم معنا أنه ثلاث بالشرب وطلقتان بالنسجة بالعجل على تصري من الخلاف عند العلماء رحمه الله فله رجعتها في عدتها ولو سرها فله أن ينجد رأي هذه الزوجة في عدتها إذن حكم الأول أن من حقه الرجعة والحكم الثاني أن هذه الرجعة تختص بالعدد فلا ينتظر حتى تخرج عليه عدتها وكيأتي بيان العدد وأحكامها ان شاء الله تعالى فإذا نحق له اتجاعها وبشرط أن تقع هذه الرجعة أثناء العدد قبل خروج المرأة من هدتها بوضع حمها إن كانت لا تحمل أو بعدة الأشهر إن كانت آية أو في ثلاثة فروء وهي الأظهار ان كانت من ذواتي الحيث فإذا كانت الرجعة وقعت أثناء العدة فإنه يمتلكها الزوج ونوكرها في الزوجة والدليل على ذلك قوله تعالى بشأن المطلقات طلاقاً رجعياً وبعولتهم أي أزواجهم وبعولتهم أحق بربهم في ذلك إن أرادوا إصلاحاً فدلف هذه الآية الكريمة على أن نحق الزوج أن يرتجع زوجته ولكن اشترط سبحانه وتعالى أن يكون ارتجاع الزوجة للإفلاح وليس للإذراع والدليء والسبب في ذلك أنه كان بعض الناس قبل شرحية هذا الحكم يطلف المرأة ثم يراجعها ثم يطلق المرأة ويطلقها تعجد حتى قبل أن تقرض ردها ثم طلقها من جديد ثم يطلقها تعجد حتى إذا قرب تقرض من عدةها ردها وهذا حتى تبقى كل معلقة لا زوجة ولا مطلقة كما قال تعالى اتذروها كل معلقة قد حدد بعض الصحابة زوجته بذلك وقال إني لا أدعك في حمين لزوج من بعدي وأفارقك فقالت وفيها ذات قال أطلقك حتى إذا قاربت الفروج من عدتك ارتدعتك ثم أطلقك حتى إذا قاربت الفروج من عدتك إلى آخر فأنزل الله آية البقرة بإعطلاق ثلاثة وأن المرأة إذا خرجت من عدتها لم ينتدوك ارتجاعها كما في آية الزقرة التي ذكرناها بشرحية الطلاق الثلاث وتظننا أنه إذا خرجت المرأة من العدة إن الزوج لا يملك اتجاه لقول تعالى وبعودتهمنا أحقت بردهن في ذلك إن أرادوا إسلاحا فقولوا بردهن في ذلك والذركية قولوا في ذلك أي في مدة العدة التي عثر عنها قدر في قول الصلاة والمطلقات يتربطن لأمسهن ثلاثة طور ولا يحب العنى يكتبن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله والأمر الآخر وجعولتهن أحق بربهن في لالف إن أرادوا إصلاحه الأمر الثاني أنه يستحق الزوج اتجاه زوج فيه بشط أن يردها للإحسان لا للإحسان كما ذكرنا في خبر الصحابة رضي الله عنه أنه أراد الإضرار ولذلك قال تعالى وَلَا تِنْشِكُوا مِنَّ بِرَارًا لِتَعْتَدِينَ ومن هنا قطم العلماء الرجعة إلى رجعة واجبة ورجعة مستحبة ورجعة محرمة فالذي يريد إرجاع زوجته إن أن يجب عليه إرجاعها في قول بعض العلماء بحمد الله وإما أن يكون مستحباً له إرجاعها وإما أن يكون محرماً عليه إرجاعها فأما بالنسبة لوجوب ارتجاع الزوجة فمذهب طائم المغلماء أنه يجب على الزوج أن يرتجع زوجته إذا طلقها في الحياة وهو مدى بالحركية والمالكية يرون أنه طلاق بالغيب وأنه خطأ ولا يمكن إصلاح هذا الخطأ إلا بربها قال وجليلنا قوله عليه الصلاه والسلام مرهق المراجعه فانه امر والامر يدل على الوجوب قال سينفذ عليه المراجعه والحاله الثانيه يقول تكون بها الرجعه مستحبه وهي اذا سقط الموانع والدواء ويقول لم يستحب للانسان ان يرجع زوجته المطلقه إذا غلب على ظنه أنه ستصبح الأحوال وغلب على ظنه في ذلك خيرا للمرأة فقال الأفضل والأكبر أن يرتجعها لأن ارتجاع الزوجة ربما يكون فيه الرسل الشديد بالأولاد خاصة إذا كانت ذاته أولاد لذرية فإنه ربما لا تتجد الزوجة من ذاته خاصة إذا كانت خبيرة أو دهد جمالها فإنه ربما بطيت عارسا وقد لا يأمن عليها الوقوع في الحرام فإذا علم الله مقرار في قلبه أنه يريد ارتجاعها من أجل أن لا تتعرض الحرام ويريد ارتجاعها رفقا لأولاده ورقصا لأولاده فإنه قد فعل أمر مستحبا وعلى الله أجله وسوابه وقد أحسن في ذلك وأما بالنسبة لتحريم رجوع المرأة فيحرم تحرم الرجعة إذا قصد الزوج منها الإضرار إذا قصد الزوج منها أذية المرأة والإضرار بها وقال أردها حتى أن تقن منها أو أوديها فإنه إذا تدف عند القاضي شهادة الشهود أنه قال هذا الكلام من حق القاضي أن ينعه من اتجاع لأن الله يقول بعولتهم لأحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ومصهوم الشر في قول إن أرادوا إصلاحا أنه لا حق لهم إذا كانوا لا يريدون الإصلاح أما كذلك أيضا إذا كانت المرأة رجوعها فيه شر وفساد مثل أن تكون العياب بالله في عاطم المحرمات وتقع في الزنى والعياب بالله فتخلط عليه النسبة وتفسد عليه فراشة ولم يعلم منها توبا فأرمها فاسدة وطلقها منها في ذلك فجذر لا يتجر أن يرتجعها لأنه إذا ارتجعها آذى أولاده من ذريته وأفسد فراشه ونسده فلا يحل له أن يتعاطى في هذه الأمور لأن لأولاده من ذريته عليه حق في مثل هذا فلا يتجره أن يعرض نسبه بهذه المخاطر العظيمة والشرح والبلاء الكبير على كل حال بيّن المصنف رحمه الله أنه يستحق الرجاء لهذه الشروط التي أشار إليها رحمه الله في زاد إليها شرح قط الإحسان والإصلاح في قوله تعالى وزعولتهن الحق بردهن بذلك إن أرادوا إصلاحه نعم بلغض راجعته امرأتي ونحوه يقول رحمه الله يحق بلغض راجعته امرأتي ونحوه الرجعة تقع بأمرين الأول القول والثاني الفعل يحق للزوج أن يراجع زوجته بالقول وهو أقوى ما يكون في الرجعة ولذلك أجمع الظلماء رحمه الله على أنه إذا تنقصد في لفظ الرجعة الخريح أنه مراجب لزوجته ولا خلاق بين الظلماء أن القول يوجب الرجعة ثانيا تطع الرجعة بالفعل والفعل يدل على الرجعة على تخصيل عند الظلماء ومن ذلك أن يجانع المطلقة او يلمسها او يقبلها او ينظر الى فرقها بشهوة على قصفين عند العلماء هل يقصد الرجوع او لا في فيه ان شاء الله قوله رحم الله بلغض راجعت اي يتقع الرجعة بلغض راجعته والفاظ الرجعة القسم الى قسمين القسم الاول اصطلح العلماء رحمهم الله على قسميته باللفظ الصريح وهذا النوع من الألفاظ إذا شهد السهود أو سمعه قابل من الزوج حكم بثومه مراجعاً بزوجته ولو لم, ولو لم يلتفت إلى نية وهو أن يقول راجعتك أو ارتجعتك فإذا قال لها راجعتك أو ارتجعتك ومشقق منهم ناد يدب على الرجعة صراحة حكم بثوم المرأة قد رجعت إلى عشرة الزوج فلو توفي بعد هذه الكلمة حكمنا بأنها رجعية وتريته ويخكم لها بأحكام الزوجية وتعتد ويجب عليها أن تعتد شأنها شأن الزوجة وأما النوع الثاني أو القصة الثانية من الألفاظ التي تقع بها الرجعة وهي الألفاظ غير الصريحة وهي ألفاظ الفنانية الفرض الصنايه ان ناتي برد يحتمل انه يريد الرد او يحتمل انه لا يريد الرد فيقول لها يقول لها الامر بيني وبينك على ما كان الامر بيني وبينك على ما كان لما يقول الامر بيني على ما كان يحتمل. أنني رجعت عن طلاقك وأريد أن أرتفعت هذه الأمور إلى ما كانت عليه قبل الطلاق ويحتمل قوله الأمر بيني وبينك على ما كان أي لازمك مطلقا لك وباقي على طلاقك ولا أريد رجعك إليك أو يقول أنت مني على ما كنت من قبل, أنت مني على ما كنت من قبل. فيحتمل من قبل هذه من قبل الطلاق ويحتمل من قبل أن أخدمك فلا جمت أطراهك ولا أريد رجعك فهذه الألفاظ تحتمل فهذه الألفاظ إذا قال له الأمر بيني ورينك على ما كان أو يقول له أقول لها عدت إلى حال الذي كنت عليه عدت إلى حال الذي كنت عليه نسألني هل قصدت الرجع إن قال قصدت الرجع ثبت رجوعه وإن قال لم أقصد بهذا الرغب رجوعها فإنه لا يحكم بكونه مرتجع لها واختلف الظلماء في قوله رددتك وأنشفتك إذا قال لها ردتك وأنشفتك هل يركب المراجعة لكي جفتك لو أن رجل انطلق الله أنه ثم قال لها ردتك أو قال لها انسكتك ثم توصي وشهد الشمود عند القاضي أنه قال رددتك وانسكتك فلن يختم بكونه مراجعا لزوجته أو لا يختم قال بعض العلماء رددتك وانسكتك صريح لأن الله تعالى يقول فانساكم بمعروف وقال فانسكوهن بمعروف وهذا يدل على أنه إذا قال لها انسكتك فإنه يحكم بقوله مرتجعا لفوزته وهذا الحقيقة القول فيه قوة وفي خاصة وأن جليل القرآن يشير إلى اعتباره وأنه يحتمل بقوة وجوع المرأة وعلى هذا فإن الألفاب تنقسم إلى ثلاث عقشان الأصل قسمان اسم الصريح والخلايع وقسم مختلف فيها هو صليح أو كناية وإن كان يرجع إلى أحد الأمرين في الصحيح المجموع كسمين على ما ذكرنا قوله رحيم الله بالغض راجعتك وهو الله الصليح لا نكفتها ونفهم لا نكفتها لو قال راجعتك أو قال أمام اثنين عذنين أو أمام أصحابي يعني كلمة راجعتك ارتجعت زوجتي رددتها رفتتها يستوي أن يقول لفظ الرجعة وهو, و... وهو لوحده أو يقول بحضور آآ آآ بحضور الزوجة او يقول في حال غيرتها فالشق الواحد إذا قال رجعت في تخاطب الزوجة تثبت الرجعة لو قال رجعت زوجتي جالب شخص وبقي من عدة زوجتي يوم واحد فقالوا يا صناك رجعت زوجتي أو قال اتصل على هذهها قبل انتهاء عدةها بيوم وقال رجعت أو رجعت بنتك فحينئذ تثبت الرجعة إذا تلقصد بلقصة رجعة سواء الخاطب به الزوجة أو لم يخاطب هذف فإنهم يثبت له حفظ الرجعة يعني لا يشترط الرجعة من واجهة زوجة به. يستوي أن تسلع منه أو يقول ذلك إشهاد رئيسا نعم ويسمي الإشهاد قال رحمه الله يسمي الإشهاد على الرجع أن الله كبارك وتعالى يقول أشهد ذوي عجل منها فعقيم الشهادة لله فأمر الله كبارك وتعالى بالإشهاد على الرجع واختلف العلماء هذا الإشهاد من حيث العصر فيه حكم عظيمة لأن المرأة إذا طلل فإن هذا من الانفصال بحيث لو خرجت من العدة خارت أجنبية فإذا رجوعها إلى زوجها تترتب عليه أحكام لفلها تترتب عليها أحكام خاصة على القول الذي يقول أن الرجعية أجنبية لأن لا تعتبر في ختم الزوجة كما هم ذا بالشاذعية والطائفة وأيضا تثبت أحكام لو أنه توفي فجأة أو جاء في الشفة أو جاء محابك وعياذ بالله فالإشهاد هي اغتيانة وحفظ للحقوق لو أن رجلاً طلق امرأته ثم قال لرجل راجع في زوجك ثم رفض سيارة وطوء في رفل أو جاءت رشكتها في, في تلك الليلة ولم نصرح منها فإنها زوجك يهيجب عليها لشداء وحكم حكم الزوجات فكيف نتبت هذه الزوجين والكل يعلم أنها قد طلق فإذا من الإشهاد على الرجع فيه خير للزوج وهي خير للزوجة وحفظ لحق الزوج. الزوجة ولذلك الزوج مثلا لو أنه في مأكا والزوجة في المدينة وقبل قروجها من عدتها بيوم أو أثناء عدتها قال لشخصين اشهد أني راجعت زوجتي ثم سافر يريد أن يخبر زوجته ويرد زوجته إليه فلما وصل إليها وذلك قد خرطت من عدته إذا وجدت وخرجت من عدتها فإنها تتنكر أن تكون جوزة الله قالت له يا ابن صلقتني وخرجت من حسمتك بخروج من عدتي فأنت ابنبي مني وأنا ابنبي مني لا يستطيع أن يثبت هذا إلا بالشهور فإذا يضيع حقه لو لم يكن مشهدان ويضيع حقها أيضا إذا في عنها لو لم يهد إلا إذا كان مشهدان فالشهادة لا شك أما تحرض الفقور اختلف الغلماء بالشهادة على الرجعة من يقول الشهادة على الرجعة واجبة لأن الله كبارك وتعالى يقول وأشهدوا بيعد منكم والأمر للوجوب ختايا دل الدريب على صدري ونصارف له وقال بعض الغلماء لإشهاد المسنون فمختار المصنف رحمه الله الأول بالشهادية وطائفه والثاني جمهور على أن الإشهاد ليس الواجب وأنه من السحب نعم أثابت يا الله فضيلة الشيخ ومتبخ بالبحث والعافية فضيلة الشيخ الإشهاد ليس شرطاً في الرجعة ولكن هل له أن يكرم رجعة ذو ذكي أثابت يا الله بسم الله الحمد والسلام على خير حب الله وعلى آله وصحبه ومن والله إما بعد فالإشهاد ليس شرطاً وصحه الرجعه على صح قول اقوام العلماء على صح قوليه العلماء ومذهب الجمهور عند الشافعيه الذين اشترطوا ان الشهاد اوذو بالشهاده لم يقولوا ان شرط صحه الرجعه وتصح الرجعه بدون شهاد قلت نيه عليه وهي اكثر ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه لما رضي الله عنهما انه لما قلق رجل امراه وردها ولم يشهد دين أنه خالف السنة فقال لو طلقت لغير السنة وراجعت لغير السنة فلا عشرة على كل حال إذا كتم الرجعة تضيء حقوق الزوجين ولا يجوز الزوج أن يفهم هذه الرجعة لا يجوز بس بس فلعليه أن يغفل في حسنك وإذا كتم ربما وقعت ان محظور ان تنكح الرجل ويا ذات الجنب بالاسلام تعالى انه مبين ومن هنا جاء عن السلف ان السلفة رحمه الله تشدد في كتاب شهاده الرجعه فلو قال يشهد لا اخبر احدا اني رجعت زوجتي فانه اذا علم القاضي بذلك يعذره ويعذر الشهود يعاقب ويعاقب الشاهد الذين نعم فلا يزوج كثمان هذه الشهادة لأن الله يقول وَأَقِمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ فأمر الله عز وجل أن تكون شهادة تامة كاملة قائمة لله عز وجل وقد أمر الله سبحانه وتعالى وعمر الشهود أن يكونوا قوامين بكثة شهداء لله إذا كتمت الشهادة أو كتم الزوج ورجعته لزيء اتفاعة الحقوق فلا ينظم السهادة لأنه منكر وتغيير بحق الله عز وجل وحقوق عباده الله تعالى أثابت من الله فضيلة الشيخ كثيرا من النساء بعض من النساء عندما يتلقها زوجها طلقة واحدة فإنها لا تجرس في بيت زوجها لا بي تذهب إلى بيت أهلها هذا وصل هذا الفعل خاصة إذا قصدت الزوجة من حروبها أن يهجأ الزوج ويذهب غضبه هذه المسألة بحقيقة ينضغي على العلماء وعلى طلاب العلم وعلى أنه في النساد والصفاداء أن ينبه الناس عليه ويتوقف طلاب العلم بهذا وهو خروج المرأة المطلقة طلاقا رجعيا من بيت الزوجين لا يجد للمرأة تطلق بيت الزوجين ولا يجد الزوجين يطردها من بيتها ولا يجد لأبيها نأتي ويأخوها أو أخوها مدهم الناس على ذلك هذه مسئولية القطباء فيجب عليهم أن يبينوا للناس حكم الله الطلاق وأن يبينوا لهم السنة والفدعة والأحكام المتركبة على هذا العمر خاصة في هذه الزمان تفشى بين الناس كثيرا إلا من رحم الله أن المرأة بمجرد ما يطلقها زوج ويأتي أبوها أو يأتي أخوها أو يأتي قريبها وقل أن تجد امرأة اعتدت عدة الطلاق الرجعي في بيت الزوجين. وهذا من المنكر العظيم فإن الله يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأكين بفاحشة المبيين فهذه المرأة مطلقة طلقة أولى أو طلقة تانية بعد تطولي بها لا يحل خروجها من البيت لا هي تخرج ولا يجد الزوج أن يخرجها إلا في أحوال المشتفاة الأحوال المشتفاة يكون الزوجا شريرا عظيم البلاء ويضرب على ظنها أنها لو جلست حصل ما لا يحمل ففي هذه الحالة من حقها أن تسر عن ضرره خاصة إذا كان عنده أمور خطيرة أو رجل عصبي شديد العصبية وإنه ربما ضر بها إضرارها عظيما ربما ضربها ويكون يتعدى بها إلى القتل أو إضرار بها فحينئذ يجوز للذلك إذا خاص من هذه الأضرار ولعقرباء الزوجة إذا خافوا هذه المفاسد أن يخرج المرأة من بيت الزوجية أما إذا كان الزوجة لا تخشى الضرر العظيم الفادح والغالب على ظنه القوهن فإنه لا يجب إحراجه يجب عليهم تبقى في بيت الزوجية وأخوها ظالم وأبوها ظالم وأوليها ظالم ومن أخرجها من بيت الزوجية فقط وطيلت ما تعيش في بيت أخيها أو بيت أبيها أو بيت قريبها بعيدة عن بيث الزوجية فإن هذه الأيام والليالي كلها إثم وحرج على من أعانها على هذا الصريح لأن الله يقول وتعاون على كثم السقوى ولا تعاون على كثم الزوجان هذا تعاون على إثم وتعاون على العزوان وتضييع لحق الله العظيم لأن الله لما تعلم وطلق طلاق رجعية تبقى في بيث الزوجية لحكم عظيم لأن إذا بقيت في بيث الزوجية حن كل من الزوجين للآخر ولذلك قل أن تذفع اليوم رجلاً راجع زوجته وصالحة الأمور لماذا؟ لأنه إذن مجرّف خروجها من بيت الزوجية تنهد إلهيها فتفسد على زوجها حتى ولو عادت فرقة الثانية ولو عادت صالحة فوالله لو بقيت في بيت الزوجية لكان عصل حالها وآخره فهذه الأمور عظيمة خروجها من بيت الزوجية ودخول الطرف الأجمعي والله لا يشعر الأزواج إلا تفاهم الزوجين مع بعضهم ولا يضر الزوجين شيء في الدخول الطرف الأجمعي حتى ولو كان أبوها حتى ولو كان الطرف الأجمعي أبلها أو أخرى أو قريبا فإن المرأة إذا بقيت مع زوجها استطاع كل منهم أن يعرف كذلك من شاكل آخر فهي إذا بقيت الزوجية اولا يستطيع الزوج أن يستخدم كن وزنك في الصبر عنها حيث تتأذد للا كانت هي التي في أحضر فيصبح فتراه ويمر عليها تمر عليها الليلة سلوة الليلة اللي وهي في نفس البيت تعيش الذكريات القارثة المؤمنة فتكتوين بنار الحرفة والمرأة فلقى الله ضعيفا بالمشاعر وجعل هذا الضعف كمالا لها وجمالا وجلالا لهذا المخلوق وهذه المشاعر إذا اشتوت بها عابق إلى زوجها فأحسن ما أن من زوجها لكن إذا ذهبت إلى ذات أبيها أو ذهبت إلى ذات أفقريها إن شغلت مع بيتي أبيها عن الحصف هذه الأحادي لأوردان أمبه في الشفرة لا تخرجهن من بيوتهم ونسب الدنيوت إليهم عما بيتي الزوجين لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج إلا أن يأتينا يزاعش من بينه كما ان الزوجة تهر من ديت الزوجية الى خشية من حق الزوج ان يفردها وان يخرجها من ديت الزوجية إذا كانت قد ارتكبت فاحشة المضيئة تذلنا والعياذ بالله او كانت سيئة عظيمة الضرق لان تكون شغيرة وتستذيب او ربما العياذ بالله تؤذيه لربما لا من هالبرق خاصة اذا كانت محترجة والعياذ بالله في هذه الحالة محق الزوج أن يفردها وإخذ جانبية الزوجية ويقول لوليها في هذه الحالة فعال وحظ مولية لأن هناك فاحشة فاحشة ذكر سواء كانت فاحشة للنساء أو كانت فاحشة للجلال والعركان فإذا كانت ذات حش وألية وإضرار بالزوج أو بقرارة الزوج فإذا طلقها تقوم تسوب أمه أو تسوب والده تبقى في بيت الزوجية والرجل فاكر مع والده فتقيل لسانا على أبيه تقيل لسانا على أمي لحق أن تردها من بيه المزوجيه ولو كان في أميه لأن أتت بداعشة مزيدا وآذت وأضرت فتقول مثلا لأمي قولي له يرد مني وتؤديها وتضرها وتزعجها وتطلقها لكن لو جاءت بالمعروف وبكت عند أمي فقالت يا أمي فقالي لفلان مراجعين مم مخطئة مم هذا شيئا طيب لكنها تأتي وتسبها وتشمها وتؤديها وتضرها وتضيغ عليها أو تضيغ على والدها وتضيغ على قرابته فإن في هذه الحالة محطة أن أردها من بيت الزوجية وليس لها محط في سكنها على كل حال هذا الأمر ينبغي علي علينا جميعا كما اكتق الله وأن نتدع شتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الشيء من الحكمة أن الزوج حن لزوجك إذا كان في ذيك الزوجية والزوجة حن إلى زوجها إذا كان في ذيك الزوجية وتطرف الأمور وتهدأ ولا شك أن الله حكيم عليم ولذلك قال لا تدري لأن الله يثبت بعد ذلك أمرا أي لا تدري ونشهد لله أننا لا نعلم وأنه هو وحده سبحانه العليم الحكيم علام الغيوب ونشهد أننا أجهل ما نكون إلا أن يعلننا سبحانه وتعالى وهو حليم الحكيم سبحانه لا إذن لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم فلا شك أن لله كتنا الثامنة البارغة بهذا الشرق الذي أودب علينا في المطلقات الرجعيات المطلقات طلاق الرجعية أن تبقى في ذيك الزوجية ولا تخرجوا منه الواجب أن يؤمر الناس بهذا الأمر وأن يبني الله من شرع الله يحبه ويحبه على ذلك والله سبحانه وتعالى أسابقنا الله وظيلة الشيء إذا أمكرتنا من الزوج أو من الزوجة الرضوحة فمن يؤثر قوله أسابقنا هذا في تصبيل سيأتي إن شاء الله في حفظ الذي يري هذا الفرق في تصبيل وهي من مكائم القضاء والدعاوى وتارث من صدق قول الزوج وتارث من صدق قول الزوجة ويعمل به على فشيء سيذكره إن شاء الله تعالى أسابه الله صديدة الشيخ هل تثبت رجعة بلفلت ما تحتها أثناء تتمنى؟ إذا قال ما تحتها لا تثبت الرجعة لأنه لا يزل على الرجعة لا فراحة ولا ضمنة ومنه هنا يتفق هذا اللفظ للدلالة فلا تثبت الرجعة به في قول جمهور علماء رحمه الله والله تعالى أستاذ رحمه الله صبيلة الشيخ مر معنا أن العدل غجعة بدون الاثنين فما هو التصريب في المسألة تقدمت هذه المسألة وذكرنا خلاف البلماء رحمه الله هم للعدل أن يطلب خلاف تطريقات وهذا مما يسمى لتعارض العموم مع القيامة وهي مسألة أصولية تتكلم عليها العلماء وشرنا إليها العموم في قوله تعالى الطلاق مرة ثان فإن من عروف أو تشكيحهم بإحسان إله أن قال فإن فلا تسلوا له مزادة فستنكح زوجا غيره وهذا عام شامل من الحر والعداء وأما القيار فإن الله عز وجل جعل الحد في الإناء وفي على النص من حد الحر فعليهن نص ما عليهم الصناف من العداء بدأنا حتى على الشفيه فالعلماء وحن الله جمهور العلماء وراىوا القياس في هذا وفيه أقضية على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي على قول من يقول ان قول صاحب الحجه وهو قول الجمهور وحاضرته الله عليه اتى ان هناك مخالف فيه على أن العبد يملك طلقتين ولا يملك ومن تمسك بالقول فقوله له وجه ومن تمسك بإذنذين فقوله له وجه بأنه ليس هناك طلقة ومسك فالطلاق لا يشفط فتمت له طلقتان لا يصح أن يقال له نفس الطلاق ونسك لا يصح أن يقال له طلقة لأن الطلقة ليس في نفسه لأنه يخلق ونبطل طلقة ونسك الطلقة في الإجمالة يتسطر لحيث الأصل العام ولله إذا قال لامرأة يطلقت في, في نفس طلقة فنطلق ربع تلقى انطلق ثم تلقى ان تطلق تلقى في الجامع وهذا قد من يرضى لنا رحم الله ورحمته وقله الله برحمته الواسعه والله تعالى اصاب كل ما قصدته الشيخ هذه يورد اقرار كفاره اليمين نقودا ام لا اتفق الله كفاره اليمين بينها الله تبارك وتعالى خيريه ترتيبيا في عصر رقبة وإطعام عشر المساكين أو كثوتهم فهو مخير بين هذه الثلاثة إنشاء أعتق رقبة إنشاء أطعام عشر المساكين وإنشاء التالي وتركي ديان أنه إذا لم يجد واحدة هذه الثلاثة ولم يستطع فعليه القيام ثلاثة عيام من التابعات فهي تخيرية من وجه ومرقبة من وجه وليس فيها ذكر للنقود ومن أخرج النقود بكثارة الأيمان فإنها لا كثير لأن الله أمر بالإقعام والنقود غير صعام وقد كان كانت النقود موجودة على آل المبي صلى الله عليه وسلم فالكثارات التي سمى الله لا يجوز إقراف فدري عنها نقودا في مذهب جمهور علماء خلافا من الإمام أبي حنيفة المغمان عليه من الله الشعابي والرحمات والرضوانة حيث قال أنه يجوز إخراج النقود عن الكفارات والإطعام في المسائل كففارة في اليمين عندنا مثل كففارة الضيان ونحن قال بجواز إخراج النقود عنها وهذا مرتوح لأنه استدل رحمه الله بحديث معاذ رضي الله عنه حينما بعثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مصدقا قال ايجوني بخميص أو فإنه أرشق بأضحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فانتقل إلى البدل فانتقل إلى البدل وهو أضخميط واللذيذ وقال إنه أرشق وأخذ في الزكاة البدل قالوا هذا يدل على جواز إخراج البدل في الصدقات الواجهة وهذا ضعيف لأن حديث مؤار في الحقيقة ليس في الصدقات هو في الجزية والجزية يجوز فيها إخراج البدل هي جزءا نخرج في الفيديا في الفيديا نخرج السياب نخرج كل شيء لغقينة من تخرج ويخرج عددهان من مقود فهذا في الفيديا وليس في الفيديا وينبغي اعمال النصوص كما وردت كما وردت من ثمن الفدقاء والكسرار نتقيب فيه بالواجه فليل يخرج صدقة الشطف في رمضان إلا طعامه ولو جاء شخص قال ان الطعام يضيع أو الطعام يباع نقول على الله من أمر بأن الرسول الظلال وعلينا رضا والعسنين وننفرق هذه الاجتهادات والآراء قل نتبسك بما تبكى في شتاب الله وثنة رسول الله في الله عزيز ناعترام عن العلم بخدير حسب مكانته وجلالته رحمهم الله برحمته الوافعة وجزاهم عن الإسلام والمسنين خير الجزاء وأوفاك وبالنسبة لقضية لماذا لا تخرج أو لا تخرج المنقود أولاً أن الأمر تعددها ثانياً أن المنقود كانت موجودة والله لم يذكرها ولو كانت جائزة لذكرها ثالثاً هذا يتدرك على الله أن يقول المنقود أفضل سبحان الله المنقود أفضل الآن دون زمان من الله سلم بالعكس أفضل الآن وفي زمان من الله سلم فكون الله لا ينبي عليه ولا يأمر فيها لا عائل أن الإطعام مقصود رابعا أن الله لما قال إطعام عشر في النسافين أو كثوتهم من أصف النصفين من عاليكم أو كثوتهم فهذا الإطعام في شكم عظيمة لأن الطعام لا يأخذه إلا المستحف ولكن لن نقود يأخذها المستحف فغير المستحف ولذلك لو أخذت طعامه في فدية أو في كثارة تتعج حتى تجد المستحف ومن يأخذ مني. لكن للنقود يأخذ منك الغليل والحقيم ويأخذها كل شكل ويدعي كل إنشان أنه مستحق لها ففي هذا لا شكل شكل عظيم ومن هنا لا بد من التقيض بالوارد والله تعالى حساب رسم الله صبيلة هل يعتبر في عدد تسرارة الأمين الصغار من المساكين لمعنى لأن إنشان أعطى تسرارته لأسرة عددها أكثر من عشرة صغاراً وكباراً فهل يبدأ أسابقاً من هذا؟ نعم يجبيه إذا أعطاها للصغير والكبير وجنان على ذلك لو كانت هناك أسرة تتكون من في أنفس فيه الزوجان والبقية أخصار وأولاد فإنها يجبيه عن كسارته سواء أطعمهم أو كساهم للإطلاق في الآية والله تجارك أسابقاً عنه فبسم الله قدي لك الشيخ متى يكون منقصر في الصلاه هو بنذر بالنيه بالسفر عند من المدينه الله ندخل الكتاب يدل على أن احكام السفر لا تشرح ولا تكون الا اذا تلبست السفر اولا لقوله السفر ثانيا قوله أو, كنت أو على سفر والإنسان منكم مريضا أو على سفر والتعديل بألا سفر يدل على أنه في حال سفر فيما قال تعالى إذا ضربتم في الأرض من من أن تقتلوا من الصلاة من حدتم أن يستنظوا من الذين سفروا وإذا ضربتم في الأرض فلا تريد عليكم جناعا أن تقتلوا من الصلاة وإذا ضربتم في الأرض فإذا لم تتضيح ولا تحل الرخص إلا إذا كنا على حال السفر فإذا كان الإساء في بيته ونوى لم نتابح حقيقة والشريعة تركب الأحكام على الزاغل وتركبها على الظاهر وتركبها على مسموع الأمرين ففي السفر نشرط الأمرين أن يكون حاله وحال السفر هذا الظاهر وأن تكون عنده نية السفر ولذلك لو خرج من النبينا غير نام بالسفر فحال حال مسافر لأنه أسهر وخرج فلا يبتحل لأنه تحقق أحد أمري ولم يتحقق آمان. عكس النية فمن وجدت فيه النية ولم يسافر لن يفضح له قطره ومن خرج ولم ينوي السفر لم يفضح له قطر فالذي عنده نية للسفر ولم يسافر جذها ليس بمسافر وإلا من صح أن يقال إنني لو نويت هذه السنة أستبيح القصر منذ أن أبقى نوم لهذه النية يعني عندي نية للتفر ثم يجب السؤال ماذا هذه النية حيث يدخل الإنسان بإشكال لا يدخل هذه مذاهر شادة وضعيفة وإذا قلنا مذاهر شادة في التعبير بالشجود إن دائمة الزق لا يفتى بها ولا يؤلم الله عز وجل نص على أنه رخص نص فضحي على التفر فإذا أراد أن يفتر وهو الضعن ما يفتر وإنما يفتر بعد أن يأخذ وما ورد الصحابة أن أجهر الصحابة أجيب عن ذلك إن قوله من السنة بحديث آنس وأبي هردة أجيب عنه أن الصحابة ربما فهم ما, ما ليس بسنة سنة وإشار إلى هذا حتى لنه من حجم الله الظاهر مع أنه يأخذ بضواعي المصور قلناه ربما فهم ما, ما ليس بسنة سنة ولذلك نبقى على نفس القرآن الواضح الجلال على لا يجب لك أن تقصر الصلاة ولا يجب لك أن تفضر في التفرس إلا إذا كنت رحمك الله على التفرس وبناء على ذلك إذا خرجت من آخر عمران المدينة تستحل مخطر التفرس يجب لك التفرس ويجب لك قطر الصلاة فلو أدن المؤذن وأنت في طرقات المدينة ولم تخرج من آخر عمرانها فلتت على التفرس ولم تضرج في الأرض تعد فلن يتحقق الشرس الذي ذكره الله عز وجل ولا يجد لك في هذه الحالة وتجد عليك الصلاة باعية تصلي الظهر أربعة فلو أدن عليك الظهر وأنك قد أخذتها حزنت أنت عفت وخرجت من بيت ومشيت ولكن بقي عمران المدينة من تخرج بعد وأدن عليك ذانقور تصلي أربعة في الظهر والعصر والعشار لكن لو أنك وضعت متاعك وركبت السيارة وخرجت من آخر المدينة وفي مجرد قروضك ولو بدقيق واحدة أدى من الظهر تصل للظهر والتعجي ويجب لك أن تؤخر إلى وقت العشر أما لو أدى من أن تقبل فروج يجب عليك أن تصليها في وقتها ولا يجب أن تؤخر تقول أن يجبها لأن الحضرية تلا تشنع مع السفرية على أصل الذي بيناه في مسائل الجبل بين الصلاة والسفر والله تعالى ونكشف بعد حده ثم احتمر فهل يكون في الوجاع لحده أن لعمركه أشابكم الله من أقام بمكسة بعد حجه ثم أعتمر فهل يسوف الوداء لحجه أم لعمره أشابكم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خط الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد فإن طواف الوداء يشرع في الحج وليس بنشروع في العمرة قريسة بيواج والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عمر به في الحج ولم يعمر به في العمرة والسبب في ذلك أنهم كانوا إذا طاقوا طواها الإفاظة في الحج مكتوا أيام التشريق بنينا ثم يسافرون إلى ديارهم من لنا فصار هذا جفاء بالبيت والدليل على ذلك حديث آئسة رضي الله عنها كان من يفترون من انفجاج منهم وعرفات فأمروا أن يجعلوا آخر أهد من جلدين في طوابهم فهذا يجل على أن طواب الوداء شرع من أجل الحاد وأما المعثلة فأصحوا أصوال العلماء أنه لا يجب عليه طواب الوداء والذين قالوا في وجوب طواب الوداء عن المعتبر قالوا هم قياس قالوا إن العمر سنحذر وقد قال صلى الله عليه وسلم اصنع في عمرتك ما أنت في حجه وهذا القول ضعيف لأن قوله اصنع في عمرتك ما أنت في حجه المراد به في مقام الثروكات وليس بمقام الأفعال لأن أصل الحديث حديث الصانب يعلى بن أمية على ديب يعلى بن أمية الله عنه في قصة الرجل المعزل في الجعرانة أنه لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه جدة عليها طيب قال يا رسول الله ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يغط كغطية ذكر صلى الله وسلم عليه فلما سلي عنه قال عين السائل قال عنه يا رسول الله قال انزع عن جبتك ورسل عنك أترفيه واطنع في عمرتك ما أنت صانع إلي حدك والسياق والسياق محكم ما ينتهي ويقصص الحديث فلو قال قائل العدرة بحمول اللغة قلنا اصنع لعمرتك ما أنت بطانع لتحديك لو أخذت بها على عمومها لنزم الوقوف دي عرف على المأسد ولنزمها الوديس من الدرفة ولنزمها من يرمي الجمار لن اصنع افعل فإذا كنت تقول ما لا يجب علي الوقوف دي عرفة ولا يجب علي الوديس من الدرفة ولا دينا ولا الرمي لا يجب علي طواقل الوداع لمن واجب من واجبات الحديث فإذا فقط هذا الواجب فقط تك الواجبات فإذا فقط تك الواجبات فقط هذا الواجب أما نقول هذا الواجب يلفع هذا الواجب لا يلفع فتديهم بدون مفرع وعلى كل حال مما يدل على ظkehr الطول القائل بوجود طوافع المغتمر أنه مما قالوا بوجوبه تعارض أسوالهم فقال بعضهم إذا جلس المغتمر صروا فردا واحدا صلوا فردا واحدا يستافر عليه طوافع وقال بعضهم إذا صلى ثلاثة فروض وقال بعضهم بالخمسة فروض وقال بعض إلى مكة يوم وقال معضهم إلى بات بمكة هذا التعارض والتناقض في الأقوال يدل على أنه ليس هناك أقوى يدل على ضعف العقل لأنه لو كان المعتبر عليه طواه وداء لبينة الشريعة ونقطة النصوص متى يجب أن يطوف طواه وداء ومتى يتقف عنه هذه المثلة إذا ثبت أن المعتمر لا وزع عليه جزء للإشكاة فإذاً إذا خرج العمراء جاء بالعمرة يطوف طواف الوجاء متى أراد ما أراد السفر متى ما أراد أن يصدق السابق يطوف طواف الوجاء ومن أهل العلم من قابل إذا اعتبر الحابس ونوى العمراء المفارقة بعد عمراء النبي دخل طواف الوجاء فحس طواف العمراء أجزأه طواف العمراء عن طواف الوجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر عاجكم بالبيت طوافع والسعي بعد الطواف لا يقفع الطواف ومن هنا قالوا لو أرنا معتبرا جاء مباشر وطاف وتعال من الصدر فلا ودع عليه فالسعي لا يقفع ودع عليه وعلى هذا فإنه إذا صدر بعد عمرته المباشر فالسقط عن الصواف الوجاء وأما إذا ضقي بعد عمرته يجب عليه أن يكون الصواف الوجاء عند خروجه على الأصل الذي دل عليه الحديث الصحيح أمر الناس ألا ينفر حتى يكون آخر عازم بالبيت حتى يكون آخر عازم بالبيت طواباء والله تعالى أعلم أسابقنا الله صديدة الشيء يقول السائل أشده أن تصدق من مالي كثيرا ولكن والدي وإخوتي يطلبون لني أن أتادر بأمواري مما يقلل من مصيب في الصدقة فأيهما أحضر أسابقنا الله دين ودنيا دنيا وآخرة أيهما أفضل لا شك أنك إذا بالريت والدك وقصص من يشاك المال ذر الوالد والصدر الطائل الوالد ونويت أنه لو لم يأمرك الوالد أنك تصدق يعجرك الله بثلاثة أشياء الأجر الأول أجر الذر وهو أعظم عند الله من الصدق الذي تفعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حد الأمان لله قال الصلاة على وقته وقلت ثم ما يقال در الواردين والوارد إذا أمر بأنه لا يتهم فيه بمعضية ودرطاعة وهو قد أمرك لأنه قد يشفق عليك لمصرح لذلك أو عليك ويراك حمي المشيط مرة تطيق فحين عيد توسع من الله ساقها وأرض من الله كل حسنية ثانيا درك الله عز وجل على الصدقة لأنه لو, لا لو لم ينهج واردك لك فتر وثالثا أن هذا الأمر الذي وقع من العوامة كالك يحجر عندك نوع من الضيق لأن الكريم يتألم إلى كان عن الصدق الكريم الذي قذف الله في بها الرحمة حتى ولو كان يضر واردك يتألم فيعطيك الله أجرى عنه هذا أمر ثالث فالكريم غالباً من نعم الله عز وجل على من أعطاه الله السرم وأرسل يده بالإحسان أنه لا يرفع في عطيتي وأكره ما عنده أن نرد في عطيتي أو يمنع من الإحسان من ومن القصص العزيزة عن الملك عبد العزيز رحمه الله برحمته الواسعة كان من أكرم الناس وحذر ذات يوم أنه أعطى عطية وروجع فيها وكانت عطية كبيرة جدا وربما أجهزت في بعض المصرح لكنه رجع فيه رحمه الله فيحدث أتقاط الذين كانوا عايش بهذه القضية أنه بعد أن رجع فيه على يرجع لم ينم بيلته فيه إلا الفجر وهو يقول عبد العزيز يعقي ويرجع فيه رضيه عبد العزيز يعقي ويرجع هذا المثال يعايش الناس قريبا فلما البلد الفجر دعا النسول ابن سليمان رحمه الله وقال له الذي أمرت به من العطية ينفذ وعندها جاء رحمه الله من الكرم الكريم لا يرضى في عطية ولا يرضى لهم في المخل ولو منع العطية يتألم حتى أن بعضهم يمرض لا يطيب له العيش ونذهب لأنه النفس وكان الكرماء قال بعض الكرماء العرب وكرماء السلف رحمه الله قدماء أنه كان إذا سافر يعني إذا في بيت عادي يأتي الحباب بالذيوب هو ويأتونه لكن كان إذا سافر ومعه خدمه وحشمه لا يمكن أن يأكل لوحده وكان يضع طعامه على الطريق ويقول انتنسوا لي ما يفاح الحريم إلا بالإعطاء فإذرك الله العجب الثالث بما ذكرناك وهو كنت تتألم أنك لم تعفلناك وهذا هو شأن من حدث الله إليه الآخرة أخيه لله ذر رائعه والدك وأتاجد إذا كانت تجارة مزاحة ومن في قرارة قلبك محبتك لربك وحبك من إحسان إسلامك المسيين ومن في قرارة قلبك أنك تسعين ذلك تجارة لجل عماله بصدقة عالمك فإن الله عز وجل يذلغه بحسن المية ولا شك أن الصدقة من أحد الأعمال إلى الله الصدقة من أحب الأعمال إلى الله وينبغي على كل من يريد أن يكون انتزامه صادقا وطاحته صادقة إلا عجل وجد أن تكون بينه وبين الله الطبقات خفيات يجبر فيها قلوب المؤمنين والمؤمنان ومن كانت له صدقة بينه وبين الله كانت له بينه وبين الله وثيلة نافعة شافعة في الدنيا والآخر فكم من كربات فرزة بفضل الله وبفضل الصدقه وان المؤمن يوم القيامه في ظل صدقته وما ظل الى ظل الله في النجداب وإن العبد يكف عن وجه النار بفضل الله وبفضل لو لم يكن بالصدقه الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر صحيح ان الصدقه تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار ان الصدقه تطفئ غضب قالوا أن الإنشاء ربما كان من أعصى الناس لله عز وجه وربما ينزل الله به بلاء سيتصدق سيذهب عنه غضب الله ولربما غفر الله جلبه بك الصدقة لكن يستذبع على ذلك بالتوفيق في الصدقة ومن أعظم المشائر من الله المؤمن الدرجات العلا في الصدقة أولا أنه إلى داعه المال ومكنه الله من المال نظر إلى أن هذا المام لا يغني له من الله شيء وأنه لا قيمة لهذا له المام إلا إذا اشترى به رحمة الله سبحانه وتعالى وهذا كان هدو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدو أصحاب من دعي حتى أن آئشة رضي الله عنها وأرضاه الصديقة بالصديقة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تكون طائمة فيأتيها عطاؤها من عمير المؤمنين مهاوية رضي الله عنه وأرضاه ثلاثين ألفا فتتفدق بها حتى إنها لا تبقي شيئا تفتر به في ذلك وكان كأبيها الشيء من العديم ذلك تغرف من الأصول الطيبات لها فروح ذاكي أبوها الذي عنفق ما له كله من الله على وعلا ورسوله وأنجل الله صوت سبحي فرش ثماوات تذكية أنه مجلد من النار مبرع منها وسيجنبها الأقطع أن لم يؤثي ما وعطى له الله حتى إنه لما هاجر أخذ مع نصرة للإسلام ونصرة لله ولدين الله عز وجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعت أهلك بنفسك ثم فجعتهم بمالك ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت له حب الله ورسوله رضي الله عنه وأرضاه وجعل أعالي الفتوس مسكنه ومشواه بخن بخن هذا والله حيث فتتقه ما سميت يصدق إلا لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها لأنه لا يصدق بهذه الدنيا بوجه الله ويستري بها رحمة الله عز وجل إلا من كان مؤمنا صادقا في إيمان لأن الإيمان يأثر صاحبه والمال له سلطان على قلوب به صفكت الزماء وصفكت الأعراب وقطعت الأرحام والله يقول إن يسألكموها فيرسكم تكهروا ويخرج أورامه المال فتمن ومع هذا يأتي الإنسان مريدا يتصدق فتأتيه نفسا له النار وتقول له تضيع مستقبلك وتضيع مستقبل أولادك وأهلك وذريته وكذا وكذا فيعيده الفقر يعيده الشيطان الفقر وتأتيه رحمة الله جل وعلا فيثبت في الله عز وجل قلبه فيقول لا إن فزا إن الله لا تنفذ ويد الله تحت الليل والنهار لا تضيحهان فقر إني أعامل الله الذي لا غناء إلا به سبحانه وتعالى فيخرج هذا المال ولو كان من أحد أمواته يخرجه صدقا وهو موقع أن الله سيخرج عليه وموقع أنه هو الرابع وأنه هو سبحانه ولذلك لما جاء عام الرمادة واشتد الأمر على المسلمين في الندينة جاءت حير لإثمان رضي الله عنه فخرج السجار يتلقون فقالوا يا عثمان بعنا للتجارة نربحك الدرهم بالدرهمين قال أعطيت أكثر قالوا نعطيك ثلاثا قال أعطيت أكثر قال أربعا خمسا قال أعطيت أكثر قال من ذا الذي أعطاك وما بالنبيناك تاجئا سوانا قال عمين الله يا عقامي بالدرهم عشرة إلى تبع مئات بعث إلى أرحاكم كثيرة أشهدكم أن أهى على فقراء المسلمين هذا هو الإيمان والثقى الصادق بالله للوعلى ان تكونوا لما في يد الله أغنى من كما في يده وإن العذر سأتيه الدنيا وزهر في الدنيا حتى إذا أراد الله أن يتحده في هذه الدنيا جعل أول ما يفكر فيه أن يقدمه لآخر أول ما يفكر عمر رضي الله عنه صحيحين لما جاءت المزرعة أرجوه بخيضر يقول أول ما جاءت المزرعة ما بنا فيها ولا إجرى ماء ولا نهر ولا غرض الشجرة ولكن بمجرد ما فازت الأرض وأطلحت في ملكيته انطلق إلى رسول الأمة صلى الله عليه وسلم انطلق لكي يشتري الآخر كانت الدنيا تحت أختاني وكانت الآخرة من أقلوبه فجاء وقال يا رسول الله إني أطدت أرضا بخيبر هي أنفس مالي ما أطدت مالا أحب إلي من هذا المال ما أطدت مالا أحب إلي من هذا فماذا تأمرني فيها مرني بما تأمرني كان حكمه في أنواعهم وأنفتهم وضع الله عنهم ما أخذها ما أنا ولو أخذ حلام الله فقال لهم أبي صلى الله عليه وسلم تصدقت بها وحدثت أصلها وتصدقت بشمرتها الحديث فتصدق بها رضي الله عنه وأوقفها على فقراءه فأول دلاغي التوفيق للصدق الصالحة في يقين بالله عز وجل ثانياً أن يخلص بهذه الصدقة وأحد ما يكون إليه أن لا يعلم به أحد حتى كان السلام الصالح رحمه الله لا يعرفه من فطير الذي يرطوه فيأتي الرجل من متنكراً في ظلام الليل وثواد الليل البهيل وكان علي من زين العابدين رحمه الله ورحمته الوافعة يحمل على ظهر الضدقات إلى بيوت الأرامي والأيتام كان إذا جل عليه الليل حمل على ظهر الطعام وهو إمام الأئمة من السمين ودوام دوارون العلم والعمل كان ينطلق إلى بيوش الفعافاء والفقراء والأيكان رامضهم يجوه في البيت فيقرع عليهم أبوابهم ثم يعطيهم هذا الطعام ثم لم يعلم أحد أنه زين العابدين الطيب من الطيب رضي الله عنه ورحمه برحمته الواشعة وأباه وزبدة هذه السلامة طيبة من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم الطيبين الصاهرين ما علم أنهم بين العابدين إلا لما توفي ففقد ستون بيتاً عند أفاء المسلمين ذلك الرجل الذي يطرق عليه في جوة الليل عبوابهم عبو. وكان ربي الله عنه يحمل الصعام على ظهره وعنده من العبيد والخدم ما لا يحطن وشاء من صحة عنه لحمله ولما أرادوا أن يغسرواه كشفوا عن ظهري فوجدوه متشحطاً بالدم من الأكياس التي كان يحملها رحمه الله برحمة الله الذي يشتري رحمه الله عز وجل الصدقة هي الذبح وهي الدجارة مع الله دل وعلا والله دل وعلا يقول من الذي يطلب الله قرنها من هو الموسطقة الذي يخط في دوامين الآخر الصدقات والصادقات من قلوب من قلبه المؤمن المؤمن ذي ربه جل وحده وأعظم ما تكمل الصدقة أن تصدق وأنت شفيح صحيح تخاف الضطرة وتأمر الغنة تأتيك مموما مستخدم لا يوجد ذلك الإسلام وسط لكن في بعض الأحيان يبالغ الإنسان في تكبور الأمور حتى أنه يخذل عن الصدقات فإذا كان الإنسان صحيحا يخافوا الفطرة ويأملوا هنا وتزينته الدنيا بزينتها ثم جاءته جاءه نداء الله جل وعلا وتذكر ما عند الله فرفض الدنيا ووضعه تحت قدمي فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عنه ووالله كما والله لن تجد عدد حدد الله إلى قلبه الصدقة إلا وجدت له من لطف الله ما لن يخفر نكو عليها حتى أنه لا يمكن أن يخذله الله كما وعد لن تجد كريم من خذله الله سبحانه وتعالى فلإن الله يضيق عليه بشكمه على ما سبحانه ثم يريه لطفه وإحسانه وكرمه وخلقه ونشهد لله إلا وعلى بذلك فوالله لو أنفقت مالك كلا وخرجت من مالك كلا وأطبقت عليك السماوات والأرض للهموم والهموم جعل الله لك من أطباطها فرجا ونهرجا لأنه لا يعيب أحد عام الله رحانه وتعال وتلك الدموع التي تكفتفها وقلوب الأوامن التي تجبرها وتلك الزعوات والصارحات التي خلفتها وراء ظهره من ضحفة المؤمنين والمؤمنات لا عند الله هذا لا تضع عند الله سجع وما خلق الله الخلق إلا لكي يدوهم أيهم أحسن عملا في صلاةهم وقيد كوافهم وقيد إنشاءهم وصدقاتهم فما كان من الصدقات في حالة الشجع وحال الرجل كان عند الله ولا ولربما حملت النوم وهو أعز ما يقوم إلى قلبك وأعز ما إلى نفسك فأنفقته في كربة شديدة خاصة القربات الأرحام والقرابة تسمع ذلك رأي مسجون في ديني مهموم من مكروض منكوب مسجوع في أهل المال وولده أو تعلم أن أخذ أو قريبا مضيق عليك لأقصار أو دين فتأتيه في ممة دين أو بياء لكي تقدم له ذلك المال ولو كان بوضعك أن تأتيه لا يشعر عنك أنت الذي أعطيه فإن ذلك لا يضيع عند الله ولو بعد حين فسترى عاقدته عازلا لا آزلا فسترى من نفس الله ذك ورحمته بكثيرا وآهلك ومالك وولدك فكم من عبده فصدق بصدقته لكي يداوي مريضا جعل الله تلك الصدقة أماما له من ميتة وكن من متصدق صابت في صدقة تصدق بصدقة فكتب الله له الأمان في نفسه فلا يبتلى ببلاده وكن من متصدق صابت في صدقته فقدم الصدقة لوجه الله بلا وعلا فكتب الله له الأمان من الصفر فعاش في أحسن حال وأكرم حال من الله بلا وعلا ولما ينتظره عند الله أعظم وأزهن أن صلى الله عليه وسلم قبل عرش الكريم أن يجعلنا فوافح للخير وغالق للشر أسألوا تعالى أن نسترنا من الوسرى أن نجمد من الوسرى أن نغفر لنا في الآخرة والأولى وصلى الله وسلم ونبارح على نبيه